يمضي بدماه قد تحنا قد عزمنا أن تلاق الموتى تفجير وطعنا في سبيل الله قمنا دولة الحق يقمنا وعزمنا أن يلاقي الشهم منا ما تمنى نيجينا للخند يمضي بدماه قد تحنا قد عزمنا أن تلاق الموتى تفجير وطعنا. قد عزمنا أن تلاق الموتى تفجير وطعنا. كيف ما جئنا فإنا قد هيئنا وجنا لامات الحظ لباسا قتال ما وقفنا كلما عدتم إلينا نحن بالذهاب عدنا نصنع الأمجاد فيكم وترون الذل